وَقالَالَةِ الْ يَهود وََّ صَار نَحْنُ أَبَنَا أُ اللَّهِ وَأَحِِدُ قُلْسَلِنَ يُعََذذِبُكُم بِدُنُوا بِكُم بَلْأَتُم بَشَعُ مِنن خَلَقَ يَوْفِرُ لِمَْ يشَ 117. ويعذب من يشاء 118. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم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 عَلَيْكُمْ مُلُوكٌ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون